وعلى كل حال نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونسأله التوبة والمغفرة إنك على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام تبارك ربنا وتعليه تياذى الجلال والإكرام اللهم أجرنا من النار بعفك يا مجير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير وله الحمل يحيي ويميت وهو حي لا ينام ولا يموت وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا دائما باقيا بيده الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغفر ذنبه وهزم الأحزاب وحده ولا شيء بعد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء وله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كرئ الكافرون لا إله إلا الله الملك الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله المهيمن الستار لا إله إلا الله جل جلاله لا إله إلا الله جل فناوه لا إله إلا الله عمن نواله لا إله إلا الله عظم شانه لا إله إلا الله شمل إحسانه لا إله إلا الله تعالى كبرياؤه لا إله إلا الله تقدست أسماؤه لا إله إلا الله تنزهت صفاته لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله العزيز الحكيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الغفور الرحيم لا إله إلا الله الشكور العليم لا إله إلا الله الأول القديم لا إله إلا الله الآخر المقيم لا إله إلا الله الأزني الأبد لا إله إلا الله الواحد الأحد لا إله إلا الله القيوم الصمد لا إله إلا الله لم يتخذ صعبته ولا ولد لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المشكور بكل يحسان لا إله إلا الله المنعم بلا امتنا لا إله إلا الله كل يوم هو في شاء لا إله إلا الله إيماناً بالله لا إله إلا الله أمانةً عند الله لا إله إلا الله عدد كل نعمة من الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيماناً وصدقا لا إله إلا الله تلطفاً ورفقا لا إله إلا الله تعبداً وزقا لا إله إلا الله نساعب الفردانية الوحدانية الغديمية الأزلية الأبدية الذي ليس له غد ولا ند ولا شبه ولا شريك ولا نظير ولا وزير ولا مشير ولا ولد محمد رسول الله قائما بأمره ووحيه ونعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وذرى وبراء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت وفورت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا ورد إلينا أرواحنا وإليه البعث والنشور الحمد لله الذي عفانا من نومنا وأبقيتنا إلى يومنا هذا الحمد لله على الطاعة والتوفيق ونستغفر الله من كل ذنب وخطأ ونقصان وتقصير الحمد لله الذي ذهب بالليل مظلما وجاء بالنحار مبسرا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة رثتوها بما كنتم تعملون اللهم إنا أصبعنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكاتك وجميع خلقك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وعتك لا شريك لك أستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن محمداً عبدك ورسولك اللهم إنا نقدم إليك وبين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وضرفة يطير بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان مرحباً, مرحبا بالصباح الجديد وباليوم السعيد وبالملكين الكريمين الكاتبين العادلين الحافظين حياكم الله اكتبنا في غرة يومنا هذا ونشهد أن لا إله إلا الله واهده لا شريك له ونشهد أن محمد ربته ورسوله ونبيه وحبيبه وعلى هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا إن شاء الله تعالى أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة لله والعزة لله والكبرياء لله والآلاء لله والنعماء لله والعطاء لله والبقاء لله والبهاء لله والملك لله والملكوت لله والجمال لله والجلال لله الواريد القهار أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بناء إبراهيم عليه الصلاوات والسلام حنيف مسلما وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِيكِينَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ لَا عَلَى الْوَهَّابِ لا إله إلا أنت العلي الأعلى سبحانك الله ومَا بحمدك لا أصيثنا عليك أنتك ما أثنيت على نفسك سبحانك ما عبدناك عقّ إبادتك يا معبود سبحانك ما عرفناك عقّ معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك يا مذكور Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah ilazim ve bihamdihi, subhanallah ilazim ve bihamdihi, subhanallah ve alhamdülillahi, adada khalqihi ve reda'a nefsihi, ve zine tarşihi ve midâdihi, kelimatihi, subhanallah ve alhamdülillahi, ve la ilahe illallah ve allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa أعوذ بالله السميع العليم و من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَتَّقِ ٱلطَّاغُوتَ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْمَتِينَةِ فَصَامِلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱظْلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ فِيهَا خالدون. إِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِذْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته واكتبه ورسله لا نفرق بين عدل من رسله وقالوا سمينا واطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعفونا وأوفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزيّع قلوبنا بعدين هديتنا وهبنا ملدا كرحمة إنك أن تلوحاب ربنا إنك جاني الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يغلف الميعاد الذين يقولون ربنا إننا منا فوفلنا ذنبنا وقنا عذابنا للصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستوفين بالاسحار شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أول العلم قائما بالقصة. لا إله إلا هو العزيز العكيم إن الدين عند الله الإسلام Qulillām mālak al-mulk tūt al-mulk man tʃāʾu تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا سني على حساب اللهم ارزقنا بغير حساب اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار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 يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا عسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعف يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصي يا مبدي يا معيد يا محي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا حد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا اخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بره يا تواب يا منتقم يا عفو يا روف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا معطي يا مانع يا غار يا نافع يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا والث يا رشيد يا صبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته وذلت على وحدانيته مصوعته وشهدت بألوهيته آياته واعد الله من غلة وموجود الله من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر مقيم بلا انتهاء <تصفيق> الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحيما ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير نعم المولى ونعم النصير عفرانك ربنا وإليك المصير لا حولا ما عصيت الله الا بعصمه الله ولا قومت على طاعه الله الا بتنفيق الله لا حولا ما عصيت الله الا بعصمه الله ولا قومت على طاعه الله الا بتنفيق الله ولا منجا ولا ملجا الا اليه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما قدر سيكون ألا إلى الله تصير الأمور يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ألا له الخلق ولا تبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصلى الله ولا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين